واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا, فأحيا به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح آيات لقوم يعقنون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 دُنيا عنهم ما كسبوا شيئا ولا اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم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 وَأَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَيْنَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ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 انهم لا يغنون عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصرائر للناس وهدى ورحمة لقوم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 Keluak Allah Sembahat dan Bumi dengan Hak, dan Tiada seorang pun yang dihukum kerana apa yang mereka peroleh. Tiada seorang pun yang ditipu. Aku melihat orang yang mempercayai Allah, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang من بعد الله أفلا تذكرون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا تُبِعْ بِمَا صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Ilahyom al Qiyamah tiada riba fi, walaikin akhshan nasi tiada yang tahu. Wallahumul kusemawat wal-ak, wajumatuqumu saatu yooma idzii yaksau al mubtulun. Wtara kulla ummati jathiyah, kulla الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون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 Wahai! Jika dikatakan, "Inna wada Allahi hukm" dan "Saatulah riba" di dalamnya, kau berkata, "Kau berkata, 'Kami tidak tahu jam berapa.' Inna guinu illa guinu, dan kami tidaklah berpikiran jauh. Dan mereka mendapat kejahatan yang mereka أَنَا نَسَكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا أَوْاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ لذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولاكم يستعتبون فللله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وَلَا نُنَزِّلُ الْكِبْرِيَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ